بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تصنعوا سبحانه وتعالى عما عم يشركون منزل الملائكة بالروح من أمري على ون يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أفتقون خلق السماوات والعظم العقل على عما عم يشركون خلق إنسان من نطف الميدى وخصيم مبين وَالآن عَمَقَنَا قَالُوا مَن يَدْفُو مَن أَفِو مَن يَتَاجُنُوا لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَحِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَدَحُلُ أَسْقَارَكُمْ لَا بَرَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالٍ إلَّا بِالشَّقِّ الْأَنْفُوسِ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ وَنُخْئَنَ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرَ وَالَّذِي يَنْزَلْنَ السَّمَاءِ من لَكُمْ وَشَرَالُونَ في فِيهِ تُصِيمُونَ يُنبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعنار من كل السمرات إن في ذلك لقوم إذ خكرون وَالسَّخَرَاتُونَ اللَّيْلَ وَالنَّارَ وَالشَّمْسَ نَقَرُونَ وَالسَّخَرَاتُونَ إن في ذلك رلاية لقوم يعقلون وما يدرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية اللقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر تأكر منه لحمة طريا وتستخرج منه حلية تلبسوها وترى الفوك مواخرة فيه ولتوتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون الأرض رواسيا بكم أنا لعلكم علاماتهم بالنجمهم يعتدون أول من يخلق من لا يخلق أولا تذكرون وإن تعدون لمدة الله لا تحسنها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تصلون وما تعينون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون عموات والرحياء وما يشعرون أي أنبسون إلهكم إله أم أعز الذين لا يؤمنون بالآخر دقلهم منكراتهم مستقبلون لا جرم أن الله علم رسول والبناء من أولا عب المستقبلين وزاقين لهم هذا أنزلها ربكم طالما سيطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يدلونهم بغير على الاساء ما يزرون؟ قد مكر الذين من قبل فات الله بنيانهم يقروا عي فخر عليهم السقف من فوق وداهم اداهم حيث لا يشعرون ثم يوم القام يخزهم يقول اين شركاء الذين كنتم تشعقون فيهم وعا الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم الكافرين الذين يدعون فاء ما يعلمون ام بصوا القوم سلام ما قلنا لا حول ولا قوه الا الله عالم بما كنتم تعملون فادخلوا والله وجهنا وقالين فيها فنبئس مسوى المتكبرين اورينا الذين خير الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من دار وآخرة خير هو أن يمدار المتقين جنة وآذنين خلونا تجري من تحت الماغلوم فيها ما يشعون هذلك جنة المتقين الذين ينفعهم الملاعين طيبين يقولون السلام عليكم ودخل الجنة ما كنتم تعملون أن ينظر إلا أن تاتع ولا يتم ياتع ربك ذلك فعل الذي من قبله وما ظلمه الله لا كنان ومبس يظلمون فأصابهم السيئات وما يحاق بهما كانوا بيستازعون وقال الذين يشرقون وشاء الله ما وجنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلوا الذين من قبل فعلوا الوصولين البلاء المبينة ولقد معسنا من كل أمة وصولا أن يبضوا الله ويجنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الطلالة فسروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على عوداهم فإن الله لا يهدي من يضلوا ما لهم الناصرين. أقسموا بالله إجاد إيمانهم لا يعصوا الله من يموت وأقسموا بالله إجاد إيمانهم لا يعصوا من يموت بلا وعد علي حكم ولكن أصل الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يختلفون فيه وينعم الذين كفروا وأنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعض ما الظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنا وناجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قولها رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوهُ أَعْلَى الْزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيْجِنَاتِ وَالْزَّوْرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْزِّكْرَ تُجِيرُ النَّاسَ مَا نُزْرِي لَهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَعَمِلَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيَّاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِمُلَرْضَهُمْ وَيَتِّهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْنٍ لَا يَ أو يعقدهم بيتقلم فما فماهم بمعجزين أو يعقدهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من الشيء يتفيع الظلاله عن اليمين والشمائل يتفيع الظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون وَإِلَّهِ يَسْجُنُهَا بِالسَّمَاوَاتِمْ في الْأَرْضِ من دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّغِذُوا إِلَىٰهِ نِسْجَنِ إِنَّمَا هُو إِلَىٰهُ ولهما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أما الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضمانكم إذا فريق منكم برب مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف اتحلمون ويجعلون إذ ما لا يعلمون نصيبا مما ذقناهم تلو على تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لبلاي البنات سبحانه لهم ما يشتهون وإذا بشر حدن بالمثلاء ظل وجهه مسودا وكظيم يتغارى من القوم من السبوع ما بشروا لا يمسكوا على هون أم يدصه في الترابة على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنوا بالآخرة ما زل الصوء وللع المزر العلى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ الله الناس بظل ما ترك عليها من دب لَكِنَّ الْآخِرَ لَا الْآجَلُ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتُهُمْ وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَبْرَؤُونَ وَرَسُولَكُمْ إِنَّهُ لَعَنُ حُسْنًا لَا جَرَمَ أَن نَرَى النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطٌ فَاللَّهُ يُظْهِرُ السُّنَنَ إِلَى مَن قَبْلَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْغُدَاةَ إِلَّا تَمْيِيزًا لِلنَّاسِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ فِي غَمَامٍ رَّاتِبٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ومالثمرات النقي والعناب تتخذون من السكرة ورزق حسنة إن في ذلك ذَلِكَ لقومي عقلون فأوحى يا ربك إلى النحر عن التخذين من الجبال بلتون الشجر من ما يعيشون ثم كري من كل الثمرات وصلكي السبل ربك الذلو لن يخذوا من بطونها شراب مختلف الوارب في شفاء للناس إن في ذلك والله قال لكم سميد وفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم الشيئة إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الذين فضلو برد رزق ما ملكت أيمان فهم في السماء فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَبْرَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ أَبْرَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ وَيَعْرُونَ مِنْ دول اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ من ضرب الله مثلا عرضا مملوكا لا يقدر شيئا ورزقناه منا رزقناه حسنا فهو يوفق من سر هل يستون الحمد لله بلستم لا يعلمون ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر شيئا وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتب غيره هل يستجيب يا يأمر به على صراط المستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصيء وأقرب إن الله على كل شيء قدير الله أخرجكم من بطول مماتكم لا تعرمون شيئا وجعلكم السماوات والصالة والأفذ لعلكم تشكرون ألم يروا الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون والله اجعل لكم من موتكم سكن واجعل لكم من جلود الأناع وبيوتا تستخفون أيوم الظارق ويوم يقامتكم من أصوافها وهبارها ومن أصوافها وهبارها وأشعارها أساسا ومتعان لاحين والله اجعل لكم مما خلق ظلاله واجعل لكم من ذي ملكناه واجعل لكم سراوين تقيكم الحر وصراوين تقيكم بأسكم فذلك تم نعمة عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واختهم الكافرون ويوم نبعس كل لأمة شهيدا ثم لا يهدون للذين كفروا ولاهم هم يستعتبون فإذا أرى الذين ظلموا العذاب فلا يخفوا عنهم ولاهم هم فَإِذَا أَرَأَنَّ اللَّذِينَ شَرَكُوا شَرَكَ مُقَالُوا أَبْنَاءَ أَوَلَا يُشَرَّكَ أَوَالَذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِهِ فَأَلْقَاهُ إلَيْهِ وَلَقَالَ إِنَّكُمْ لَاكَافِهُ وَالْقَائِلُ اِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّعْى ضَلَّ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَزِنُونَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابٍ مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَقُولُ أُمَّةٌ شَهِيدًا عَلَيْنَا أَمْ فَصْمَدْنَا بِشَهِيدٍ عَلَاهَا إِنَّا عَلَيْكَ إن الله يمر بِالْعَدْلِ والإحسان و تد القرب ونه الفاح الشاء والمكنباغ جكم لاعلكم لاكرون أو ف بعاد الله إلى ع ولا تو ق أيمان بعد توكنا وقد جعلتم الله للمكفيرة إن الله يعلم الله ولا تَكُونُوا كالذين قرضوا ظلا من بَعْدِ قوة أنكثن أن تتخذون رحمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أرباب أمة إنما يبلونكم الله ولا يبينن لكم يوم القيامة كما كنتم تختلفون وروى الشيطان من يشاء ولا كنتم تعملون لا تتخذوا آمانكم دخلا بينكم فتزلقون بعد سوء وتصدّتون عن سبيل الله ولَكُم عذابٌ عظيمٌ ولا تشترون عذل الله سمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا ندري الذين صوروا أجلهم يحسن ما كانوا يعملون أنا أمر الصور من أجرهم وأُنسى وهم من فر نحيا نوحياتا طيبة ما يعملون فإذا قرأوا القرآن فاستعينوا الله من الشيطان واجئ من ليس الإسلام على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنما سلطان والذين يتولونه الذين هم بمشركون وذا بدلنا آية ما كان الله أعلم ما ينزلوا قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر ولكنهم لا يعلمون قل نزلوا روح القرس من ربكم الحق لصبت الذين آمنوا وهدى وبصرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يجعل المبشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بعيات الله لا يهديهم الله ولماذا يؤمنهم إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بعيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر من الله من بعد إيمانه إلا من أكل وقلوا مطون من الإيمان ولكن من شراب الكفر الصدراء فعليهم قلوب من الله ورماه زابنا عظيم ذلك منهم مستعب الحياة الدنيا الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا آئك الذين طمع الله ولا قلوب مستميتة ولاكم الغافلون لا جرم أنهم في ثم إن ربك الذين أعروا من بعد ما يفتنوا ثم جادوا والصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملتهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطوئنة يأتيها رزقها لغض من كل مكان فقبرت بها الله فذاق الله لباس والخوف فاذا قال الله لباس الجوء والخاف ما كانوا يسنعون فالغجر رسول منهم فذبوا فقدهم الله ذابهم ظالمون فاكلوا مما رزقكم الله حيالا طيبا واشكروا من نعمة الله إن كنتم إياه وتعبدون إنما حرم عليكم ما يتتقدم نعم الخزير وَمَنِ غَيْرَ وَرَبُّهُ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ فَلَا تَقُولُونَ مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ وَالَاهِرُونَ وَهَذَا حَرَامٌ لَّتُؤْذُوا وَاللَّهُ كَدَبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا عَظِيمٌ مَّتَاعٌ قَرِيرٌ وَلَوْ عِندَهُمْ دَرَجَاتٌ وَالَّذِينَ مَا قَصَصْنَا ثم إِنَّ رَبَّكَ الَّذِينَ عَمَلُوا السُّورِينَ ثُمَّ تَابُوا من بعد ذلك إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ أَلَوْهُ وَرَعِيمُ إِنَّ إِبْرَاهِمَكَا أُمَّةً قَالِتَ مِنْ لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يُقُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الشَّاكُنُ لِلَّهِ نُعْمِهِ اجتمعه وآلا من أسرات المستقيم وآتيناه في الدنيا ثم أحينا إليك أن التمئن من التي بغوا ومعني بغوا كان إبوه ومع إبوه ومع من المشكلين إنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه وإن ربك لا يحكم منهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواجهة الحسنة وجعدهم بالذين أحسن إن ربك أهو أعلم من ظل الله عن سبيله وأعلم بالمهتدين وإن آقمتم فآقوا مسلما به ولن صبرت له خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تعزن عليهم ولا تغيط لقل مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون صدق الله العظيم